فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا أَيَّتَاللْعَالَمِ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ وَتَخْلُقُونَ إِذْ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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ في الأَرضَ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ جاء يثهم من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم